ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك, أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جيد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 أغذقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا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 أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا